وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الْقَاسِرِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الذين كذبوا شعيبا كانهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فما جَنَّاتٍ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِ إِلَّا أَخَذْنَا إِنَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ دَجَّنَّا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَا الْقَارُونُ قَدْ مَسَّهُ الذُّرَا سَنأْخُذُهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ